كما أخرجك ربك من بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وَإِذْ يَعِيدُكُمُ اللَّهُ إِلَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُم وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ ق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغفون ربكم فاستجاب لكم أن ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرا ولتقم إن فيه قلوب كب ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم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 سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاكوا الله ورسوله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 لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار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 الله ان الله زمو هين كيد كافرين إن تستفتح فقد جاءكم الفتح وان تنته فهو خير لكم وان تعودوا عد ولن تغني عنكم فياتكم شيئا ولو كثرت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 تضعفون في الأرض تخافون أي تخفك من الناس فأوكم وأيدكم بنصره فأوكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتقونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا وأنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تفكروا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 ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا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 تكون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاناً وتصديه. فذوق العذاب بما كنتم تكفرون.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 فَإِنْ نَتَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شيء فأن لله خمسه ولالرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمن بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أنتم هم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان لِيَهْلِكَ ليهلك من هلك عن ليهلك من هلك عم بينه ويحيى من حي عم بينه وإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ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 ولا تفونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِدًّا نَاثِ وَإِنِّي جَاؤُكُم بِالْحَقِّ تَلَمَّى تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ كَصِي عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ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 الظَّالِلَ لا يُحِبُّ الخَائِبِ ولا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِدُونَ وَأَعِدُ لَهُمْ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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا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 فأخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما اخذ منكم إِعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيُغْنِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِدْ خِيَانَتُكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجًا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَى وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا فَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ